قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأذركم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني لفضيله الدكتور محمد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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقراء وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين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 en... Un...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 مَا يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّ وَيَهْدِي وَمَن يضللْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ قُلْ أرأيتكم إن عذاب الله أو أتتكم الساعة وَعَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ أَعْيَرَ اللَّهِ تَدْعُونَ بل كُتُمْ صَادِقِينَ بَلْ ما تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شَاءَ وتنسون مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ من قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ والضراء لعلهم يتضرعون لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّوْعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ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 من شيءٍ وما من, حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشَّكِّ واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المجرمين قُلْ إِنِّي نهيت أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تقعد بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى, ولكن ذكرى لعل لهم الدكتور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 يُبْسِلُونَ بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ, وعذاب أليم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ إِنَّ الدُّعَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا ربي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ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 ولا اخاف ما تشركون به ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم ولا تخافون انكم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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس, ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 ولائك الذين هدى الله، أولائك الذين هدى الله، فبهداهم قل لا أسألكم عليه اجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إِذْ قَالُوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وَهُدًى للناس تجعلونه قراطيس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 قُونَ لِلَّهُ ثُمَّ دَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حولها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى يحافظون. ومن وَمَنْ ممن مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إلي ولم وَلَمْ يُوحَ شيء شَيْءٌ أَوْ قَالَ مثل ما وَلَمْ الله شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سأنزل مِثْلَ مَا أنزل اللَّهُ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 ذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجاهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً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 أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أَنَّهُ منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدَ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال اولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا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 يا معشر الجن والإنس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوه وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة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 فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يصل إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ من المشركين قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون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 وَأَنَّ هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا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 ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه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 وهو الذي جعلكم خلائف فالأرض ورفع, بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم